من الماء الذي يشهر بهنا في الطبع مغلقا برسو الله عليه وسلم على التعبير المعادل فبقض بآخر المعضاء والبعضاء وضعه من أول حديث لهم يستعمل الماء الكثير. فكان يسريكم بالماء استعمال يعني نفس التغيير نفس التراخيص لهذه الماده دعوه صريحه الى التظاهر بالرياضه فارضنا الطريقه فان كان تعصي وبينا تعارض امر ان ترى يا رب وكيف في الوضوء ان يطلق على الوضوء كما هو في النظام في طريقه اصلا صار ولا تتاني عمى الغابت ولا تتاني عمى الغابت لذلك ولا تتاني عمى الغابت قالوا في رواية يا رحمه الله ان اتنا حدث كيف تعمل صار الملك ان تتنسى فإنما إصار صديات الله وليولاده من قضو إصاره ويعطف الله فقال عسل نعم وإذا كنت على آنة يعني آنة يجري يجري بنا كان هذا النمر يجري فلا يجري بنا فلا يجري بنا التبدي على أسوأ العالم يجري فلا يقول الله يجري يعني يجري بنا فإن صار مني أنت أفضل سبحانه الله هذا الحديث من المعيزات العلمية الدقيقة لقد نعلم لكم داخلنا بجلبة يعني أما إذا جديد مفترض أكثر منها من محبين صاحبك ولا يشترون بالطبرة أو ولا يشترون بالطبرة حاجة لن تعمل الأشياء ويظهر ما جاء عقل الناس كل ذي الإنسان باش يعرف القضية ذي ديال المسألة ذياله في الممكن اقتصد في الممكن يبذل في الممكن لو إنسان فكر بهذه النوعية لما كان في الأرض جائع أبدا فذلك ذلك الله سبحانه وتعالى لما أنزل الماء على الأرض أنزله بقدر معلوم بمعنى أنزله بالقدر للقدر الذي يكفي جميع الناس الموجودين على وجه الأرض هنا يكون خلاف هل أنزله بالقدر المتجدد يعني كل سنة ينزله بما زاد من الناس في هرم السكان أو منذ الأول وضع الله تضارك وتعالى المقدار من الماء الذي سيحتاجه الإنسان في أكبر نسبة يصلها العالم من السكان أو من تعداده هذه النظرة فيها جد نظرة فيها نظرة اعتباطية على وجه الخطأ والحل منها يودي إلى الفسد وفيها نظرة صحيحة باقتدار إما أن تكون بالعلم لتصل إلى النص وإما أن تكون منطلقة من النص وصلت إلى العلمة أو لم تصل فالأول الذي نظر في المقادير الشرعية بالاستقراء فوصل إلى حقيقة أن الإنسان إذا اقتصد في استعمال كل شيء بما يحتاجه لا يخاف الإنسان على نفسه شيئا إلا ب بإذن الله تبارك وتعالى وإما أن ينطلق من النص من خلال قول ربنا تبارك وتعالى وما من دابة في الأرض إلا وعالله وعال رزقها خلص هذا انطلق بنص على فطرته فحصل له ما تأكد به من هذا النص من أن الإنسان لا يمكن أن يموت إلا إذا استوف سائر رزقه الذي وهبه الله إياه إذا انطلق بهذا النص خلاص سواء وصل به النص إلى تحقيق العلم أو إلى غيره الأصل فيه أنه وصل إلى الغاية المنشودة والمرجوة وهو التمأنينة في استعمال هذه الحياة لأنها مادة منتقات من قبل الله تبارك وتعالى أما النظر الأولى التي تؤدي الفساد كنظرة ماركوس الاقتصادي وارتب عليها الاقتصاد ما يسمى بالأخطاء الديمغرافية لمالتيوس استعمال تعمل معادلة في توقع زيادة عدد السكان بالاستقراء لأول لما شف عدد السكانتين زادت في واحد سنة ونفع عشر السن كذا هو استخرج واحد المعادلة اللي هي واحد على ديال عدد السكان كان نقص منه لمغز الهامش الهامش لا لا الاستقراء لهذه السكة تعطانوه زيادة مهولة وهو وصل الى حد حسب ان عام الفين على حسب الرؤية دياله يعني هذه الاستيناد او قبل وصل الى ان العام الفين اذا مشى العالم هاد الوتيرة ديال النمود الديمغرافي خصوصا هو عايش ما يسمى بفترة باي بوم اللي كان ناسكي ولدو بزاف وقعت واحدة تشبيب للقطاع السكاني ولما وصل قال إذا مشينا بهذه دواتيرة وحسبه درجة دول وصل الآن لعام 2000 القاد بأن المساحة للكرة الأرضية والعدد السكان اللي غيكون في عام 2000 غتسمح لي كل واحد يستغل متر مربع دي الأرض فقط متر مربع دي الارض فقط يعني جميع الناس غينتشرو بحل النمل بحيث لا يبقى شبره من الارض إلا واستعمره إنسان فالناس غيبقوا كل واحد غيجلو متر مربع لكل واحد فخوف الناس خصوصا أنهم كانوا في الحسابات دي خوف الناس وتبنت الحكومات الذاكرة هذه النظريه واصدرت عليه حكمها الخاص به بسطيرها التي لا يزال الشين وبقى عندهم هذا هذا هذا قالوا لا يجوز لعائله ان تلب ان واحدا واحد اللي تولد اللي جوج واحد له يقتل الاخر طبعا واللي خيرو فينا ولا خيروا العائله في ولا غنقتلوش الاول ولا الثاني قال بي هذا يمكن ان نا نا نا زمان خفوا ونترقبوا هذا في الحل ناجع سبحان الله لما بدات الدول تدره هذه هاد المساله هذه بعد 6 سنوات من هذا التطبيق جات الحرب العالميه اللي قتلات الحرب هذا ما نعرف واحد العدد ديال الرجال والنساء اللي ديك الدول ديك الدول كتخاف وكتشجع لنا الناس ديك الساعات خافت من من انقراض العنصر ديال البشريه بدات كتشجع لنا الناس باش والله سبحانه وتعالى حكيم مدبر انقلبوا إلى ضد ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أحد الصحابة يسأله عن التسري وقال بالنسبة للأولاد خاف يعني عنده بزاك وخاف في الترك مو المفتر بياه فقال أفأعزله؟ أفأعزله؟ يعني احتياطا من تحديد النسل لم يسأسله قال له؟ عزل لما تعزلش فقد كتب الله ما من نسمة كتب أن تخرج إلا خرجت أي نسمة كتب لها أن تخرج إلا وستخرج وتعيش زيد أنه وما من دابة على الأرض إلا الله أو في الأرض إلا وعلى الله رزقها يعني أوكل أنت ذلك إلى ربنا تبارك وتعالى وخذ بالأسباب المشروعات والله تبارك وتعالى يعينك على ذلك فهذا الماء الذي انزله الله تبارك وتعالى هو نفس المقدار الذي إخلقه الله من لهنا حتى الأخر لما توقع الجفا يمشي معناه ما مكيت في الأرض يقول النبي ما عام بأمطرة من عام يعني مقدار المطر الذي تنزل هذا العام و الذي تنزل هذا العام, العام اخر يعني نفس المقدار نفس النبي صلى الله يحقق هذا ويقول ما عام بأمطرة من عام ولكن اشنو فيها احيانا في الكرة الارضية تتلقى الجفاف في واحد الجهات تتلقى الفيضانات في جهة اخرى يعني كين واحد تفاوت فتلزيع تساقط المية هدك الحق ديال منطقة الجفاف مشات عند منطقة يخرى فوقع فيها الفيضانات لذلك الله سبحانه وتعالى يسرك الماء في الارض يا نبيعة. فإذا جفت نصف الكرة الأرضية وتساقط المطر في النصف الآخر ويحدي الفيضان فإن هذا الماء سيأتي تحت الأرض حتى إليك أشنو؟ غينتا ما تستعملش لما يكون هذا النهر جاري وماشي منها نحتا الصين سيقول لك تيدوز عليك ويخوذ بقدري ما تحتاج بازعلي يخوذ بقدريته ساعتك غيوصل لك الصين غيوصل جميع ما يحتاجون لكن إذا صرفت فيه اذا خذتي ضع ما تحتاج ما تحتاج انت جيز مرات غتكون حرمتي واحد ما غيوصلوش يا خور خدات جوج المقادير حرمتي واحد فإذا عندنا 500 د الناس خداو حقهم وحق د غيرهم راه الجفاف والعطش في جهه اخرى وتكون قد تسببت في انقال الضرر اليه هذه قاعده علمية بنية على نص شرعي بالنسبه الى يجب أن تحفظ لذلك النبي عصانا بنبه سعد وقال ولو كنت على نهر جاري معناه خادمك كيجري كي خصك تفكر بان هذا النهر راه ماشي يطيح عليك بوحدك راه كيجري كي باش يمشي عند الناس يجري بامري الله لذلك يذكر في قصه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه حينما ارسل اليه عامله على اليمن وكان نهر النيل أحيان يجف لكي نقسم المياه وفي موسم فلاحي جرى العرف في القديم قبل أن يفتح الإسلام هذه المنطقة أنه إذن للمبغش يفض يختارون أجمل شابة عندهم يهيئونها كأنها عروس يزينونها وشابة صغيرة يعني بكر تكون في حدود 18 سنة ويزفونها بالدفوف والغناء حتى إذا وصلوا إلى نهر النيل ألقوها فيها يلقون يعني كهدول هدي بشي فض البنت كتموت تغرقوا من البعض شوية كيف يفض كيف يفض والصح وهو مرضة هذه بهذه وإنما جار بأمر الله فلما فتح الإسلام هذا وفي خلافة عمر الخطار رضي الله تعالى عنه وقعت نفس المشكلة بأنجف نهر النيل فجاءوا الناس الى, عمر إلى عامل عمر الخطاب وقالوا له أشنو أقع أشنو أقع نيل مغدشي فيه إذا ما دمنا له شيئا قال لهم سأكتب إلى عمر الخطاب إلى أمير المؤمنين فكتبوا إليه رسالة وأخبره بالخبر ماذا فعل عمر الخطاب كتب رسالة إلى نهر النيل وقال بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى نهر النيل أما بعده فإن كنت تجري بأمر الله فإني أناشد الله أن يجريك بأمره وإن كنت تجري بأمرك فلا جريت ولا تره قال إذا وصلك كتاب هذا فألقيه في النيل فلما وصل كتابه إلى عامله أخذه العامل وقرأه ثم ألقاه في نهر النيل قال الجمع من المؤمنين الذين نقلوا هذا الخبر فما كادت الورقة تستقر في قعره إلا والماء يفيد أفدادها والخبر متوتر ونصحيح لذلك هذه السنة في المخاطبات هي تحقيق للعلم اليقيني بأن ربنا تبارك وتعالى عندما خلق الخلائق خلق لها رزقها سواء كانت مؤمنة أو غير مؤمنة يقول نرسى صلى الله ما أصوار الله يعني لو مهما بلغ الإنسان في درجة الصبر لن يصل إلى صبر ربنا تبارك وتعالى وعلق هذا الصبر على ماذا قال يدعون له الولد ومع ذلك يرزقهم ويعافهم يعني ينسبون إلى الله ما لا يلقوا به ومن زه نفسه عليه ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يرحمه يرزقه إذا مرضوا يشفيهم ويعافيهم وهل مجرع لذلك حصل عندنا أن تقليل الماء في الوضوء من السنة المنشودة وهذا صبح الله من قبيل التنبيه بالأعلى على الأدنى إذا كان الإنسان المقصود به والمقصود يحفظ على صحة, صحة العباده. إذا كانت هذه العبادة التي لا تصح إلا بالوضو الوضو أغلى شيء ممكن إنسان يسهل في بشي يكون ذلك شي صحيح ومع ذلك يسن له أن يقلل من الماء فما دون الطهارة من العادات أحوج بأن تقلل وقت فلا يشرب الإنسان إلا المقدار الذي يحتاجه إذا كان يصعى سنة علمنا أدب الشربي قال يغترفوا ثلاث غرفات كاتت غرفات يدفع بها مسادا ثم يزد الرابعة فإن كفته وإلا زاد وانتعال وهذه مسألة مهمة جدا ثم قال ومن أدابه أن تشرب وأن تجالس أحسن أن تكون تصرب واقفا وهي مسألة فيها أقوال يعني لا ينهى عنه وإن جرده بعضهم بباب النهي ولكن من أدابه وهذا الأداب يعني بحث فيها بعضهم فوجدها صحية علمية أن يجلس إذا كان واقفا وإتدير شوية الماء ويغتري ثلاث غرفات فإن كفته الر... إلا زاد الرابعة فإن كفته هذه الرابعة وإلا عل من الماء كما ولا يشربه دفعة واحدة ولا يتنفس في الإناء ولا يتنفس في الإناء هذا كله بش أنت تشرب غي قد ما تحتاجه إن حتى الجسم لما تشعر بالجوع أنت شنو هي هي الجسم ديلك ينصلك رسائل يقول لك أنا محتاج الطاقة لما تلقى تأكل وتشرب تيرسل لك واحد رسالة يقول لك ماركة هذا الشيء ما يحتاج إذا فقط لا يحتاج لك الرسالة وبدأت تأكل صاف غيقى عطرة غيقى عاياء حل معدى عنده واحد المقدار اللي ممكن تطحنه إذا استيلا ذاك رسالة كتعرقتها هي كتنزف كتنمشي غيب شوية وإذاك انت تلقى رأسك مخي ومريد إلى غير ذلك يقول النساء صلى الله عليه وسلم بحسب لقيمات يقيم صلبه فإن كان ولا بد أن يستطعش فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنافسه فالمقدر هو أن يترك بعض الفراغ في المعددين لتخليوا حيث الفراغ لأنه سهولة عملية الدورة التحريكية وحتى الانسان اللي عمر المعداد يالو زاد عليها منفق تتسد حتى النهناية تتعرفوا بان المعداد اللي ما تتبغي تطحن تستاعن بواحد نوع العصارات حمضية كيف تحلل الطعام الى مواد اولية والتحلل الاول بالنشاوز في اللعب ثم تيدخل كل حاجاته تمشي باش تمشي من المطعة فيتامينات يمشي بوحده بروتينات بوحده ان الجسم كل شيء فيين يمشي هذه العصارات كين المرارة وكين عصار الكافيديا عصارة فنكرياس وعصارات أخرى العرق ديانهم يكون فم ذا المعدة مثل ما تتقطر القدر اللي تحتاجه لما تكون المعدة كبرات يعني أمرات والمن فوق منه ذاك العصارة كتهود على الماء وتيبقى في المعدة وذاك العصارة حامضية طبعا إذا بقيت المفزة تصيب فم المعدة بنوعين من التقرح فتكون ما بال بالحقى وغير ذلك إذلك الله سبحانه وتعالى نبهنا من خلال نبيه إلى هذا الاعتدال على المستوى الأوفق والحمد لله إذن التقليل من الماء وسنة مقصودة إذا كانت مقصودة في الوضوء ففي جمادنا الوضوء أقصد استعمالك في الغصم سواء هذا الغصم لرفع الحادث أو للتبرد أو لإزالة النجاسة أو لإزالة العرق والأوساخ وغير ذلك الطعام غسل الثياب والأواني وغير ذلك لا يقع بها صرف لا يقع بها صرف وعن يكون الإنسان على عمله مثل ذلك من ما يقتصد به على وزع الدين ثم أن تضع هذا الإناء على يمينك قال صاحب الرسالة فهو أمكن في التناول لأنه يصح أن تتناوله بيدك اليمنى أن تتناول الماء بيدك اليمنى وهو آكد في الآداب وأما باليسرى فهي مضمة أن تحال بها شيء أخرى والله سبحانه وتعالى إنما خلق اليمين والشمال وجعل لكل وظفة والناس يصعص منها عن الأكل بالشمال عن الأكل بالشمال وانا شفت بعض الاخوان اللي تديروا بعض المستسالات ولا افلام تاريخية ولا دينية تمثلوا شيء واحد بلا ائمة سيأكل بشمال ربما تكون هذه خطأ سينمائي ولا يكون مقصود عندهم وراء شيء واحد النبي صلى الله اكد ذلك ان الانبياء امروا امروا نحن الانبياء امر ماء بين الامر أن نأكل بأيماننا وأن نضع أيماننا على شأمائلنا في الصلاة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح وهذا الحديث سيأتنا بعد ذلك في هيئة الصلاة بحول الله تبارك مع قوته قال النبي صلى الله عليه وسلم رأى عبد الله بن عمر يده تطيش في الصفحة فعلمه الاداب قال يغلم كل بيمينك سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك وهذا على مغنة التحذير طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في كل شيء كان يحب التيامن في كل شيء اذا لبس ابتدأ باليمين واذا اكله Thank <laughs> you. المصير على كل شيء قدير الله مصير على محمد وعلى محمد كمصر إنك حميد مجيد على دارقك وعلى عرسك وزينة عرشك وميدات ثم بعد ذلك إن شاء الله قال العلماء ليغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء وهذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن وقفه المالكية على الندب إن الأمر في النصوص الصرعية تنصرف إلى الوجوب ما لم تحفها القرائن والقرائن يمكن تكون نخضية ولا يمكن موضوعية يسمونها القرائن العرفية لكن هم جعلوها على النجب في غير الصباح إن الحديث جاء عن الصباح إذا قام الإنسان من نومه فلا يدخل يده بالإناء حتى يغرف عليهما ويغسلهما ثلاثا وعلة ذلك قلت الله صلى الله عليه وسلم لا تعلم أين باتت يدك ما ظن أن إذا نام سلبت منه الإرادة فمظنة التحرز أو التحرز من هذا الأخذ بالاحتياط وهو أحوط بالنسبة للمة مظافة المؤمن وأن يغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الوضوء كان يغتريفا من الإناء هكذا ويغسل ثلاثا فإذا غسل يديه ثلاثا يبدأ بالوضوء قالوا أول فرائد الوضوء النية لكن نية محلوها أين؟ نبغي نشبدي بها حتى تنقلها مع ما يجب أن تقرن به النية شنو هي قالوا النية هي قصد فعل الشيء مقترن بفعله قصد فعل الشيء مقترن بفعله معناها تقصد شي حاجة داخل ديالك وغد تكون هاد النية بالفعل ما تكونش نويت شي حاجة ولكن ما عملت هاش أو عملت غيرها إذلك قال العلماء النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد كما أن النية الفاسبة تفسد العمل الصالح الإنسان إذا نوى نوى خرج من بيته ونوى أن يتصدق نية صالحة فمرة تشترى بها شيئا حراما بهذا المال عمل فاسد هل هذه النية تجزئ عن العمل ام تفتدت العمل لا يعني هذه النية لا تصلح العمل الفاسد لأن النية ستكون مقترنة بما نويته بما قصدته وعكسه النية الفاسدة تفسد العمل الصالح وأضرب دماغ. دائما هذا المثال تقول إذا كان الإنسان عند الدرسة دياله تتحق المسوسة أبغي يزولها لكن خاف يزولها فتناقش مع عرش وضربه بقصد أن يؤلمه فأسقط غرصه وارتعه قال هذا عمل صالح لأنه خفف عنه التكليف لكن هل ضربه بقصد أن يخفف عنه بقصد العمل الصالح أم ضربه بقصد أن يؤذيه هذا النية التي ضربه بها فاسدة والعمل الحاصل صلح له إذن هذه النية أفسدت هذا العمل ويحسب عليه عمل فاسد وأن كان عملا صالحا نعم وهل ما زر مما؟ يجب أن يذكنه الإنسان إذن النية هي قصد فعل الشيء أو قصد الشيء مقترن من فعله هو أن تنويه بقلبك إذا أحملت الماء ونويت بأن هذا الماء تضبى به وما تنوي؟ إما تنوي رفع حدث أو تنوي فعل شيء لا يمكن فعله إلا بالوضوء كالصلاة والطواف أو أن تنوي بهذا الوضوء فعل شيء على وجه الاستحباب كمس المصحف وقراءته مس المصحف وقراءته يجوز ذلك لغير المتوضع قصدا بها الوضوء الأصغر نحن هو أحد الوضوء الأصغر هل يجوز له أن يمس المصحف ويقرأ نعم يجوز له أن يمس المصحف ويقرأ إلا إذا وصل إلى موطن السجدات؟ نائق خلف بزب العلماء لكن راجح من أقوالهم بما استدلوا قالوا أن يصلي بشروط الصلاة أفضل له وبعضهم جعله واجبا لأنه من قبيل الصلاة وقالوا أن هذه الصلاة لا تكبير وليس لا تكبير في الرفع وليس لها سلام قال يكبر لها إذا نزل ولا يكبر لها إذا رفع إلا إذا كان المكبر إماما يسمع للناس لكي يتبعوا ثم يكبر لهم لكي يرفعوا أما الرجل في ذاته نفسه إذا كان في الذن ويقرأ قال لا يكبر لا للسجود من وللرفع منه لأنه ليس من خصائف الصلاة يسجد ويرفع وعدد مواطن السجدات عندنا في المذهب 11 وزاد بعض المذاهب الأخرى أربعا وبها خلاف قال النظم رحمه الله وبخمس عشرة موضع سجد وللفقها خلاف النجم صورة النجم وثاني حج صورة الحج فيها الجولة والتانية نحن نسجده على مذهب في الجولة ونسجدش تانية لكن السجود له ليس ليس نسجدوش ممنوع الله لم يذكرها مالك وإلا فإذا سجد هي مزيد من الخير النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أحد الصحابة وقال يا رسول الله كنت أقرأ يعني رأيت في منامي أني أقرأ في المنامة أني أقرأ كذا وكذا فلما انتهيت إلى موطني كذا سجدت وسجد معي من يسمعني وسجد معي الشجر والحجر قال سجد ولم تسجد قال لما وصلت الى متنكدة سجد الشجر والحجر والمعي قال وسجدت أنت؟ قال لم أسجد قال سجد الشجر ولم تسجد أنت؟ سجد الشجر ولم تسجد أنت؟ بمعنى ان الامام إذا وصل الى الآية وتسجد فيها وشي واحد عنده فيها أخينا في الجلس وقف؟ هذا مك يحشمشي لأن النفس عصلا مش تقول ذلك الصحابي الذكرة الرجل يجا عنده وقال الناس عسلم وش غادي تسلم قال له غادي تسلم ولكن بشرط ما نصلش قال الناس نعم وانا اشترت عليك شرطا قال لا انت مع المسجد وما بغيتش تصلي ولكن عليك بالحياء فظل الرجل يدخل الناس ويصلون فجاءه وازع الخيرين قال انا اشمل حيى عندي الناس كسجد لله وانا قال ما وجه الحياء هنا والناس عسلم ما جاءه عسل وربيع ومعه وفد من المشركين وحاوروه قاله عتن ربيعه يا محمد اني قائن إن اقومك قومك ان قومك إليك بكذا وكذا فان شئت فعن كذا وان شئت ارجعناك مالك وان شئت كذا ونفسه يسمع فلما فرغ عتن ربيعه خلينا نفصل اول فرقت يا ابا وليد معناه داك الشيء اللي بغيتي تقول هو هذا ولا باقي عندك ما تقول او فرغت يا ابا الوليد قال العثبه نعم فرغت هو هذا الشيء اللي عندي قال النبي صلى الله عليه وسلم لك وكان عتل ورابعة وذيك الناس اللي ما قالوا مش عنده ولكن بشرط لما غيهضر هو إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم شدودنيكم رغى يقرأ عليكم القرآن ورغى يستحوذ عليكم مانا يشهادون لأنثار القرآن يستعوذ على القلوب قال عنده قال وخا فقرأ أن يصاصر بسم الله الرحمن الرحيم فعلم أنه سيقرأ من القرآن فحملها يعني حمل يده هيدا بشي شدو يرودن فقال يصاصر بهم حاميم سجده لما اسمع الحامم وخطاب غريب قال والله حتى انسمعت باش معرفش ما هو معنى الحامل فانزل يدي قال انزلت للتحدي على وجه فبدأ الكفار يسمعون والنشاط يقرأوا ولا عمري لا يوجد في الخلق انذا صوتا من رسول الله هو يقرأ القرآ تعرف النابي صلى الله عليه وسلم خير خلق الله أجمل صوت يملكه وهو تقرأ وتسمع انت في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم هل الكفر لا يقضروا شيئا ما يملكمش فبدأوا حتى انتهى النصاصر إلى موضع السجدة فسجد فسجد وراءه المؤمنون وسجد وراءه الكفار يعني اخذى اخذى القرآن بمجامع الألبن قال إلا عثلنا رضيعة ولعل أن القصة حصلت مرتين مرة اثناء عثل ومرة اثناء رجلين آخر لم يسجد وتكبر ولكن ذلك الوعي الاستيقظ فيه ماذا فعل قال اخذ حفنة من الطراب ووضعها على جبهته قال الصحابة فشاهد الناس لكل من سجد انه فتح الله علي الإسلام الا عثن ربع مات على كفره انه تكبر على ربنا تضارك وتعالى اذا ومسألة يلا مواضع السجود في السجود التلوى وإن شاء الله سنرجع له بابد يلوه أنها دي جنة بالتخطيب وسنفصل فيه إن شاء الله تفسيلا بما يرجح ذلك وما يرده إلى مضانه وأصوله قلنا أن يقلل الماء ويمن الإناء أن يقلل الماء ويمن الإناء اجعله على يمينه ويغسل يديه دون أن يغتري قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا في الصباح آكاد وعلى الندبي في كل مرة على الندبي في كل مرة والإسباغ هنا مش معناه الإكثار من الماء وإنما الدلك إلا أن كل واحد عنده كيفش قل الماء مثلا واحد يخدم ميكانيك من كيف نزمع له يتوضى بقد ما يتوضى أستاذ ولا خيارات إن هذا عنده له سخب الزاف يحاول يقلل في المقدار اللي غا به يحتاجه مثلا يحتاج جوج يطروه نقول له باركة عليك هو التقليل ديالك وغيره نقول له يطرو وغيره نقول وهكذا معناه بالمقدار ما تحتاجه من ازالة الوسخ من عندك لن يمشي شي واحد مصخب الزافو يدهن ويقول لك أنا كندير السنة ويبقى بلوسخ دياله هذا لا هذا ما في شي سنة ديال التقليل التقليل بمظنة ما لا تستطيع أن تزيل عنه ما تجزئك به الصلاة لأن صحتها مقصودة من هذا التطهر وجعل لها شرطا إن وجوده صحيح بما تقام وعدمه يعدم هذا الصح ثم يمضمض الإنسان مضمضا وهو أن يغترف من الإناء ويدخل في فمه ويستاك. ويستاك من الجهة اليسرى بإصباعه ومن الجهة اليمنى بإبهامه استاك لذلك لأنه مقنع السنة وإن لم يفعلها صح وضوءه ولكن غرف عنه الفضيلة ولم يدركها وهو أن يمضمض و ذكر أن الإنسان استطيع أن يغتري فيمضمض ويستنشق من غفره واحدة قالوا كان اصيف ذلك قلت اننا من طهره رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نقي حتى قال فيه وصفوه كان عنقه كجديد ميه بحال ابريق فضه من جده التنظف اما واحد مثلا قيل لي جرى ولا ياكل كليانتي ولا يدير شي حاجه يقول لك غادي نغترف هيدا يمكن شي يخلط فيه ما يمكنش شحال ابن الوتري ويغترف المضمضات وحدها وحده وإن كانت هذه سنة إذا وصم ذلك المضان أو ذلك القدرة اللي استع... استطيع استعملها لا يستعملها ماشي مشكل ولكن ذلك التحرز التحري أن يفصل يغترف المضمضات وحدها ويستاكل وإن كان لديه سواك من عودين فلا بأس أن يستاكل به النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك في كل صلاة وفي رواية عند كل صلاة ثم ذهب ثلاثا على وجه الكمال أن يمضم ذه ثم يستنشق ثلاثا ويستنفر ثلاثا ويبالغ فيها إلا إذا كان صائما مخافة أن يبلع شيئا من الماء ثم يأتي دور الوجه, وهنا الوجه وأول فرائب بعد النية لذلك قال إنسان إذا من واشيح توصل لجه فيجب أن تقترن النية بغسل الوجه لأنه يجب أن تقترنها بأول الفرائض لا بأول السنان ومن الأول يعقد النية من الأول حسن ولكن إذا ننسها وبدأ في الوضوء حتى وصل الوجه فلما اغطرت من الماء للوجه تذكر فليعقد النية مع الوجه تجزئه إن شاء الله لكن إذا فات الوجه وفاتوا جزء سيعود من الأول لماذا؟ لأن النيا لا النيا غياب النيا لا تجزئ عن الفعل بذلك الناس يحمل الماء ويبقى يغسل هيدا هو ممنوش بأنه يتوضى لكن يغسل أطراف ذو وضو بعد يتفكر ما يسأله يقولوا أنا توضي الدمامش نصلي قال لا لا يجزئه لأن النيا غائبة لابد من استحضار النيا في هذا العمل فيعيد كمن اغتسل ولم ينوي بها رفع الحادث وكان جنوبا أو كان على غير وضوء قال هذا الغسل يجزئه من وضوء لأنه غاد فيه النية وإن كان الغسل يجزئه من في محل النية إذا نويت بالغسل رفع الحادثي أو نويت به إقامة شعيرة من الشعائر التي لا تجزء إلا بالغضوء ونسيت الوضوء فهذا الوضوء الأكبر يجزئك عن الوضوء الأصغر ولا ينعاكس أي الوضوء الأصغر لا يجزئك عن الوضوء إلا في حالة واحدة عندما يبطل هذا وينزل التيموم لأنه في وجه الضرورة هذه مسألة أخرى وفيها جمزة بالعماري وهذا بالعماري وهو في البخاري رضي الله تعالى وأرضاهم عن الجميع الذين نقلوا حملت العلم الذي نقل إلينا على وجهه الصحيح ونختم إن شاء الله بتحديد الوجه ومنه صنطة ان شاء الله في درسنا المقبل إن كنا كنا نطلبه سبيل ان شاء الله بعد الحزب يلا تقصت اقلعه سبحانه ربك وعسى بيش نبقى لنا الوقت ان شاء الله إلا إذا كان ذيك الورد الإخوة سيجعل لك شي مشكلة سعادة نخليوها مش إن القرآن كلام الله ولكن غيروه ماشي مشكلة نستغنيو عليك واحد منها الوقت ان شاء الله بيش نبقى لنا عشرات بقية كلات بقنات نزيدوها ان شاء الله في الدرس يعني هوا LETRUETEU ما معشην معاكم یوا شوين حذ الوجه لذلك يخسوك التغسل قال حذوه من منابتي السعار المعتاد بسلا المعتاد الصعر شو يهو احد صلع ماهوشي شvoίας كانت السعار ديل وهنا يللي السعار المعتاد. وشو احد ارعان الى هو سعار ديله هوود على السعار المعتاد قصو يخسوين Егоو مهو فالحده من منابت الشعر المعتاد إلى طرف الذقن وبعد من قال إلى تحت الذقن أسفله حتى تدخل فيها اللحيات هذا حده طولة وحده عرضا قال من العارض إلى العارض وبعضهم أدخل الصدق وبعضهم لم يدخله لأن قالوا الصدق تابع للأذن والأذن من رأسه هذا الوجه هو هذا حده طولا من منابت الشعر المعتاد الى اسفل الذقن وحده عرضا من العارض الى العارض معنى هذا المضور كامل فئن لم يغسل لا يجزؤه الوضوء يعني لا بقاو انت تغسل هيدا وخلي هذا ابدا لا, لا, لا, لا يجزئك هذا كنشوفوا احنا غير القطه كدراي هذا كامل قال العلماء ويدلك مغار من اشفانه بحال هذه خصو يحاول يدلكها لان الدلك عند المالكيه واجب ماشي عندو اللي عند, عند المطلق الفقهاء مغار من اشفانه يدلك الدلك مذكور في الفرائض وغادي نشوفو الاستقلال ديالو مغار من فاشانه ومصارب انف وتجاعد الوجه إن كان به تجاعد في محاولة تنطف لماذا؟ ما نقوله شو هذا تعقيد لا أنت مقبل على الله سبحان الله لما شو واحد كيكون معروض من شيعر كيجيان وكذا أخرين وما مش عمد الله سبحانه يقول لغدز شو ما والله شو ما تربط عطيه 5 دقائق وتعطيها لراسك ماشي سيدي ربي سيدي ربي قال لك تعال كاين واحد الدوبه غادي تخبع من تخبع من الصندوق ديالك اللي غادي تحتاجو يوم القيامه راك الله واك و جو صافي دوز مالك كلشي جايز الله وكلشي كلشي جايز ما غيبقاش نفس اصلا علمنا ديال 23 سنه راك نفسعو واحد يقول لنا اش غديروا صافي اللي دار هو هذاك لا والله حشومه ان شفت انايا بزاف الناس كيهتموا بشي تفاصيل سبحان الله شي سفاسف مثلا المكلة خصو نسواق يجي من ومجي من نايا خصو يجي من نايا ومجي نا وعند الله سبحانه وتعالى قضي وعبيه ممكنش شوف ممكن تأكل وانت يدافعه الأخباثان ماشي مشكلة لكن تمشي تصلي عند الله ويدافعه الأخباثان الله عنده مطلق الساعة وانت قد ماشي عنده محصور تقول لك لا مشي عند الله مرتاح متنظف وبالغ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده ثودي للصلاة يتزين به ويتعطر لكل صلاة ويستاكل كل صلاة لماذا؟ لأنه على موعد مع ربه الذي خلقه والله لو فكر الإنسان بهذا النحو واستدعب للقاء الله له من هذه الصلاة خير كثير كثير كثير كثير إنها بينك وبين ربك سأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بعيوبنا اللهم ابصرنا بعيوبنا اللهم ارزقنا موت الشهداء وعيش السعداء ونبل النبلاء وحلم الأنبياء وكرامة الأولياء يا من لا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه المسائل ولا يبرمه الحاح الملحين أذقنا يا ربنا برض عفوك وحلاوة مغفرتك وحلاوة مغفرتك تنشي تنسه النعلة صلاة الصباح كيف يستعينوا على القيام بها كنت تذكر واحد من مشايخ دينا المغاربة سئلة لتمرق قال له <تصليش> انا كان نطف الصحولة لكن لا نصلي شيء ما قدرش نصليش ما سننذير قال له ما سرقه هو اذا مستطعت ما سرقه وانت نايد الحمد لله نطفل ما سننصلي ما سننصلي ما سننصلي قال له ما سننصلي ما سنصلي ما سنصلي ما سنصلي ما سنصلي ما سننصلي صلي شطر واصلي قل الحمد لله أنه أعانك الله على القيام ونوطف ذيك الوقت واصلي صدق الصلاة هذا أفضل وهي إن شاء الله سبحانه ربك ربك وزيزي عما يسفون وسنوطي